العطار. وجونه الليله معطار تفوق كل جونه عطار لانها في خلق النبي المصطفى المختار صلى عليه الله ما غردت حمامه الايك وغنى الهزار جونة, جونة العطار. العطار إنها جونة الأكل جون جونة عطار ما استفتحت يفوح منها المسبو والعمبر جونة, جونة العطار في زهد وعدل المختار عليه الصلاة والسلام إنه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الأخرى وزهده زهده إنه زهده من خير بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول يجوع يوما ويشبع يوما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها وارتدى بالزهد ثم اترعى هانت الدنيا لديه فاستوى عنده الدبن وإبريز الذهب هذا زهده عليه الصلاة والسلام فماذا عن عدله هو بحر ما له من ساحل. شيد العدل وأعلى قدره القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف عنده قوي حتى يأخذ حتى يأخذ الحق له أشرقت الأرض من عدله إنه عادل في أسمى صور العدل مع ربه ونفسه ووليه وعدوه عادل عظيم خصه المولى به والله يؤتي العدل من يختاره عدل مع نفسه الشريفة غاية العدل لم يدع لها هواها في الحصول على مناها ولم يحرمها مما به قوامها إنه عدل من قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا هذا زهده وعدله عليه الصلاة والسلام تزري أريجا بعرف نفحت أو ريح شذا في رأس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وأما المتأمل في زماننا هذا قل فيه الزهد والعدل وانكشف المشهور وبانت فما فيه لعين غريبه استبان سبيل المجرمين وعلى الامه ان تحذره وظهر مكرهم وكيدهم وعليها بالحزم والحسم ان تستعين بالله ان الله سيبطل الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان On. Oh. إن كيد الشيطان كان ضعيفا الكفر ملة واحدة يوالي بعضهم بعضا ولن يرضيهم إلا أن نكون مثلهم كفارا وإن سالمناهم وهذا النع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يا, يا أمة, أمة محمد. محمد لا تأمنن عدوا ولو دنا المنية فحية السم تدعى في حالة الموت حية يون الفرس وأديالهم من الحوثية والنصيرية وحزب الله وأبي رغان وابن أبي وابن ملجم أعداء الأمة رساله من القلب يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور يا جندنا في الشام واليمن يا ايها الابرار يا من نفضتم عن عزائمنا الغبار يا من غرستم في فؤاد الفرس رمحا سوف يسقيه المنون باذن من انزل النون إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتل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 فعلينا بالقوة إننا قوة وبقوة الله قوة بإيماننا قوة بعددنا قوة بعدتنا قوة بوحدتنا قوة بالحق الذي معنا قوة بقراننا قوة والله لا يعدلها قوة فهو الروح والشفاء والهدى والنور والفرقان والرحمة ولا عزة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا به. فدستورنا القرآن ومنهجنا سنة المختار فإلى أخلاق القرآن بسيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام تنعش الروح وتروي القلب ري هام قلبي في هواها واكتفى بهواها عن هواهند ومي وكفاني شرفا أني ما زلت مشهورا بها بكل حي تجري مع النفس جري الماء في العود شربت من بنت عنقودي تزرع النور بأحشاء الدجا وترد العزم في نفس الكلي جولة, جولة من العطار, العطار, من العطار ومعناها لا يحتاج إلى بيان محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني وقبل الوداع خذها لانها في خلق النبي المصطفى المختار صلى عليه الله ما غردت حمامة الايك وغنى الهزار والآن مع المحاضرة الحمد لله الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره، جعل الأيام دولا بعدله والعاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله، نحمده على القدر خيره وشره ونشكره على القضاء حلوه ومره أنعم على العاصي بستره ورزق الكافر مع كفره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أو ذرة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات الله وسلامه عليه ما همت الأمطار وجرت الأنهار وعلى اله وأصحابه الاطهار لا سيما ابا بكر صاحب الغار وعمر فاتح الامصار وعثمان شهيد الدار وعلي قامع الاشرار والمهاجرين والانصار والتابعين الابرار ما تعطرت الافواه بالصلاه والسلام على المختار صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال وادي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اما بعد فيا من احسبهم بدور الغياهب بحور المواهب ذوائب الذوائب ينابيع الهدى وحلل النوادي واقمار الدياجي والداادي لو الرتب المنيفات الرواسي بنات المكرومات على اساس ازف لكم ومن اعماق قلبي تحيات جليلات الرواسي معبقه باريج الورود مسربله بالهنا والندى ملحنه بالمعاني العذاب لها ردد البان ورجع الصدى مشجيات يود كل ابن غصن ان انغامها هاجرت من لهاته فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازها من ابن الليل في هالاته سلام سمى في جحفل الشوق واعتلت أسنته تبغي التقاط الكواكب يفوح له ند ورند وسوسن يفوق الغوالي في نواص الكواعب مرحى نجوم الهدى مرحى يغدو الظلام بسمتكم صبحا مرحى أرددها لكم مرحى ولقد أقول لغيركم برحى لا وقفت هممكم عند حد ولا افاق عيداكم من كد دمتم مدى أيامكم في عافية ودار من يشنى هداكم عافيه ودام الامن والايمان فيكم دوام شريعه الهادي النبي عليه من اله العرش ازكى صلاه بالغداه وبالعشي معشر الاخوه مما لا يخفى أن العالم الإسلامي اليوم أصبح مسرحا لأحداث كبرى وملعبا لقوى عظمى عبر وكلا فلا تكاد ترى إلا الأشلاء والدماء جرائم تهتز الجبال لهولها وينفطر القلب الحديد ويذهل فكم صبية طارت هناك رؤوسهم وغابت عن الأنظار ايد وأرجل وأصوات وآلاف الثكاء لا تزلزل مآسي الشام لم يشهد مثيلا لها التاريخ أو خطبا ثقيلا يدميها ويجعلها يبابا لقيط لا تقل هات الدليلا يموت الناس بالآلاف جوعا وخلف السور ما يعي العقولا والقدس نادتنا ونادى المسجد وبها اليهود تجوس ثم تعربد أرى يا لله تغرق في الأسى والكون يرقبها ولا من يعضد وبين نارين العراق يا للعراق آل يذوب الفؤاد الحر مما يرى أسوة شق من أهل الضمير المرائر إذا سكت المظلوم مات بغيظه وان يتكلم أسكتته البواتر فلم يرفق هناك بضعف شيخ ولم يعطف على ذات السوار وما رقت قلوب الفرس لما علت أصوات أغلمة صغار فرعون لو قيست عليه فعالهم لغدا مسيحا للهداية ينتظر أما أبو جهل فيخجل عندما تتلى فضائعهم على سمع البشر up وفي اليمن يا لليمن ذيل لاعلاج الفتن ابدلها صابا بمن خلف القرامطه الاولى عاث هنالك كالبهائم اعلنوا الحرب على الحكمه حتى لم يعد يخفي دعاواهم ستار اكل الثور الذي فيه بياض والذي فيه سوداد واحمرار والذي فيه خطوط باهتات لا نراها والذي فيه اصفرار والذي مشيته فيها ثبات والذي مشيته فيها ازمرار والذي يحمل قرنين ولكن ما لقرنيه على الرأس قرار ألف ثور اكلت حتى سمعنا قصصا ينقلها عنها الحمار لتتبين الحقيقة الناصعة التي لا تحتاج إلى إثبات أبدا وهي أن قضايانا لن يحلها أحد سوانا وأن الأمة التي لا تملك القوة للدفاع عن نفسها لا تستحق الحياة فالضعيف لا قيمة له ولا حساب والقوي مهاب يحسب له ألف حساب ومرابض الليث الهمام يهابها أعتى الكلاب من كان في نفسه ارضا موطأة تطأه من كل شيء حوله قدم ومن تكون نفسه بحرا ترجرجه أمواجه لم يزل يدوي ويلتطم والتاريخ في حاضره وماضيه شاهد بذا ما خرج الرومان من بلاد العرب إلا بالقوة وما طرد الصليبيون وهزم التتار إلا بالقوة وما خرج المحتل من الجزائر وبلاد الأفغان إلا بالقوة وشهدت عاصفة الحزم أن أفصح لغة يفهمها العدو هي لغة القوة والقوة الحق شهدت بذاك خزيمة وكفى خزيمة شاهدا قالها الحزم أنا ما مت بعد لم يزل في أضلعي برق ورعد خالد ينبض في قلبي وسعد قائلا قبل وبعد لا يقيمن على الضيم الأسد أرك البلبل عطف ربوة كان فيها البوم بالأيك فرد غرد البلبل من عالي الغضاء إنما بالسيف من جد وجد والسيف منطقه قوي أبلج والقول دون السيف مزر أعوج ولقاء خصمك بالسيوف حصانة ولقاءه دون الأسنة محرج الحزم قال لابليس وراجيه ما زال للبيت رب يا اعاديه من كل أبرهة في الدهر يحميه يا لآمن من لآمن غركم منا أنات وتغاض وتحامي ليس إطراق أسود الغاب إطراق النيام كلنا يا فرس سعد في الوغى كلما عدتم اعدناها فتية واذكروا أرماث من قبل ويوم القادسية إننا أهل الحمية ليس نرضى بالدنيه عرب ويخزى كل أعداء العرب عرب خلقنا في الانام لنسخا ظلم الطغاة وجهل عباد الله متى قامت الحرب كنا رجالا إلى الحرب أرسخ من طورسينا ترانا عليها نشاوى كأن شربنا بها خمرة الأندرين وفي جانب العز كأس المنايا وجدنا بها لذة الشاربين ونتلف أموالنا في المعالي ولسنا عليها من الآسفين إذا لم يبق منا غير حر أعدنا باطل الدنيا صوابا فليعل نار الفارسي رمادها النار بعد اليوم لن تتلقحا كم عربد الإيوان في جبروته حتى إذا بيض الصوارم عربدت في ساحته فوق سدته صحا ويا رب راء نفسه ليث غابة ولكنه عند الكريهة ثعلب ولا غرو ان الفار يرتع خاليا فإلا حطيف الحزم فالجحر أنفع وما زال طيف الحزم يملي ويرقم ألا إن حكم السيف حكم مسلم ومن يبغي حقا دون سيف فإنه كحالب تيس بالأباطيل يحلم وما زال برق الحزم يحدو بجنده يا حماة الدار أنتم أهلها وسواكم حاميا ليس إنني أبصر سعدا بينكم وصلاح الدين ذا وابن الوليد عبق التاريخ في أردانكم أشعل الشريان مني والوريد قائلا لابن العهار عد لبيت النوبهار الشام بغداد صنعاء تلعنكم وتلعن رستما وتصيح ثاري أين المفر ولا مفر وهذه أسد البراري أدعاد سعد والمثنى والغفاري وسراقة الموعود يهتف أين يا كسرى سواري وهفت بن الذكرى إلى ذات السلاسل والمذاري عدنا فعودوا مثل ما كنتم ولوذوا بالفرار أو فاثبتوا حتى تصيروا جيفا في ذي الصحاري ليس في ساحل وغى منزلة للذي يبغي لقانا بين بين إننا قوة وبقوة الله قوة بإيماننا قوة بعددنا قوة بعدتنا قوة بوحدتنا قوة بالحق الذي معنا قوة بقرآننا قوة والله لا يعدلها قوة فهو الروح والشفاء والهدى والنور والفرقان والرحمة ولا عزة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا به ولن نجد وصفة للقوة أبلغ من عباراته القرآنية اعتصموا ولا تفرقوا واعدوا ولا تنازعوا واصبروا وكتاب ربي لا يزال كعهده ومعاشر القراء في المحراب إنه القرآن ما يبلى على طول ما يبدو كبدر الألق إنه الفرقان ما يخبو على ما يجلي من دياج الغسق فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام تنعش الروح وترول القلب رعي هام قلبي في هواها واكتفى بهواها عن هواهند ومي وكفاني شرف أني ما زلت مشهورا بها في كل حي تجري مع النفس جري الماء في العود نشوا كأن شربت من بنت عنقود تزرع النور بأحشاء الدجاج وترد العزم في نفس الكليل فمن نفحن إلى عرف وإيماض وإكليلي مع رضاب ثم زرياب وجادي يلنجوج ووطفة والعراري بالأمس أدعوكم لشم المندلي والنفح منه على مشارف جرولي واليوم أعرض جونة العطاري عذراء ترفل في ردم معطاري تزري بعرف بشامة وعرار والورد والكاذي ونشر الغار والمسك في فاراته والند في أحقاقه والروض ذي الأنوار يسعى لها من مصرها وعراقها وحجازها والشام دون تمار وبحبها قد أفصحت أدباؤنا من سوس الأقصى إلى الأنبار والسر في ذا الحب قطعا أنها نفحت ببعض شمائل المختار صلى عليه الله ما نم الصبا بشذا رياض الزهر في الأسحار أو غنت الورقاء من طرب بها وترنمت بخمائل الأزهار جونة العطار ما جونة العطار وصف جابر بن سمرة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسح بها خده بقوله فوجدت ليده لي بردا وريحا كأنما أخرجت من جونة عطار ومعناها لا يحتاج الى بيان كشف البديهيات اهدار لفهم المدركين وجونه الليله معطار تفوق كل جونه عطار لانها في خلق النبي المصطفى المختار صلى عليه الله ما غردت حمامه الايك وغنى العزار جونه تقول الفضائل حلائل والرذائل خلائل تالله ما نجد الحياه سعيده الا ببعث مكارم الاخلاق والناس إن فسدت خلائقهم فقد فسدت حياتهم على الإطلاق جؤنة تقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء إذا ما قال قال الله شخص تطأطأ عند ذا شم الجبال وإن قال الرسول يقول هذا فقد طاحت أقاويل الرجال ومن وجد الحقيقة وهي حق فقد بطل التمسك بالخيال جونة تتحدى أيها الناحث من صخرتنا لا تحاول أن تراها صخرتين. وتنادي العقلال الغفلوية أيقظوا النخوة واستدعوا الحمية وبعثوا في الناس روحا أريحية وقفوا في الخطب صفا ليس فيه ثغرة تنفذ منها الفوضوية حاول الأعداء زرع الفتنة فتلاشت تحت تلك اللحمة أرادوا فرقة فغدت وآما ومهما حاول الباغي خرابا سنبقى في تلاحمنا سنين بإذن الله رب العالمين جونة تقول يمن التاريخ والمجد المؤثل وشآم العز والفأل المجلل حطموا الباغ الذي بالحقد أقبل علموا الأعلاج درسا من إباء وصمود يصنع النصر المؤمل وبعثوها كل يوم قادسيه واصفعوا كل خميني الطويه وعلى الله فتوكلوا وثقوا بالله ثم اعتصموا لم يبقى للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطموا إن اللصوص وإن كانوا وجببرت لهم قلوب من الاطفال تنهزموا وجونه تقول اذا الدعي توارى خلف اقنعه وما ترجح امر في بواطنه فاذكر له سنه المختار مختبرا ما يعتري وجهه او رد لاسنه إن هش او بش فعلم طيب معدنه وإن تجهم فابصق فوق مارنه وهي مع ذا سمام وسلام وعلقم وجيش بيان عرمرم على كل مبرسم مذمم او خم ارذل انذل عابث خنابث في حمير الناس إن كان من الناس يعد اذينه دفير نجس دار طفس تفل دنس دعي لئيم ذميم زنيم يحاول النيل من جناب العلي العظيم ومقام ذي الخلق العظيم وثوابت الدين القويم وكل صحابي وتابع كريم قائلة الخنا الخناء ابن الخنا إلى وراء لا تعترض ليث الشرايا أسقط الناس ويا انذلهم بلا مراء اخسأل أيها الطياش والنازق وانهق فكل حمار الرافس الناهق إن الحمار الذي لا يرعوي أبدا عن غيه سنراه في غد النافق يا وسخ في ظفر وقذى في شعر أتظن أني عاجز عن هجوكم وسيوف هجوي ماضيات وامضة وجيوش لفظي خافضات رافعة وشياه عرضك عند ذئب فصاحتي لا تستطيع لها الجموع مداحلة بارود طبعي في بنادق حدتي ورصاص هجوي قاتلات قارضة لا مهرب لا ملجأ لا مفزع العير مع أسد ما يصنع خذها حروفا كأهاضي بالديم لا عز منا اليوم من ألق السلم يا ثور من غير ذنب ويلك يا مرخ الغبب يا جاثيا على الركب وكل من جاء ركب تبت يداك مثل ما تبت يدا أبي لهب فما يضاهيك سوى من همها حمل الحطب يا ارذل القوم اللئام كفا كفا وهنا بوصف جاء من خير الإسى وصفوا لكم ماء الكلاب ترشفا قبل المنام وبعد ذاك تغطسا وعقيب ذلك ان يكون غذاؤكم مما هنأنت معلكا وتمعلسا لو أن ذرة روث كلب أجرب قيست بكم كانت اعز وانفسا فما أنت إلا كليب الكلاب ولا يحسن الكلب إلا هريرا ومن ظاهروك فهن البغال وأشبهن آباءهن الحميرا من لامني في هجو ذا الحقير وقال ذا أقل من نقيري اقل له مهلا وكن عذيري كم صار من جرب في خنزيري وذا عرض عواءه غاوية ولم أهجه به له ولكن هجوت به القافية متضطر الشريف إلى كنيف فليس عليه إذ يأتيه عار يا أحمق من رخمه وأرقع من رمكه وأخور من بقرة من أمه معرفة لكن أبوه نكرة أي حشرة أي بعرة لست تضر شامخا رميته بشعرة أعواء يعبأ الليث به من كلاب أو طنين من ذباب وهل على أنجم الخضراء منقصة إن عابها من حصل غضراء منجدل فلا وربك لا يزري بشمس ضحى أعابها الجدي أم قد عابها الحمل وأين قعر الثرى من كنة الجبل وأين الجهام من الماطر وأين الحظيظ من الفرقدين وأين الخبيث الطاهري إنه رسول الله وخير خلق الله فعلى جميع الخلق ربي فضله ما تم حقا للورى ما تم لا أضحى بكل المكرمات متوجا وعداه أضحت كالقضايا المهملة ما زال يرقى نوره وضياؤه حتى أناف على أنوف السنبلة ساد الورى طفلا وكهلا وفتا تفديه نفسي من شفيع للورى وقلت النفس له مني فدا فهو خليل الله مذقا ربه والله ما ودعه وما قلى أكرم مبعوثي كل خير فضلها الله به على الوراء وهو الذي أنعشنا من بعد ما قد الغصن الصدى صلى عليه الله ما وما نجوم زينت تقول ايها الداعي الى المولى تعالى لا تقل افعل الا اتبع القول الفعاله من كان فعله دون قوله فهو كمن يمحو بيسراه ما يكتبه بيمناه او كالآل يجهد ظمأنا ييممه والماء في مصر والظمآن في حلب والسحب تجري جهاما وهي قائلة ما كل ضرع به ضر لمحتلبي انها جونة لا كالجون جونة عطار ما استفتحت يفوح منها المسك والعنبر خطرت عبر الفضاء الارحبي تتباهى بشذا خلق النبي خلق ما سمعت في مشرق مثله أذن ولا في مغرب سحرها روت وماروت إلى حسنها اجتاز دروب الحقب صح معتل الهوى في ذكرها عللاني بهواها عللاني ففي قلبي محبتها التي لا يعبر عن حقيقتها لساني جونة العطار في زهد وعدل المختار عليه الصلاة والسلام زهده ما زهده يقايس بين الناس حتى إذا انتهى إلى زهده القياس طاح المقايس له رتبة في الزهد ليست لغيره تسامى بها فوق السهى والفراقدي أحن إلى اخراه من أم واحد إنه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الأخرى وزهده زهده إنه زهد من خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسولا فاختار أن يكون عبد الرسول يجوع يوما ويشبع يوما ويقول اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا إنه زهد من لو أراد أن يجري الله معه جبال الذهب والفضة لأجراها لكنه أباها زهد من عرضت عليه الدنيا وتزينت له فقال مالي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها زهد من علمنا أن من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا زهد من أيقنا أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربه ماء وأنها أهون على الله من جدين أسكى ميت على أهله وأن قاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها زهد من عرضت عليه مفاتيح الخزائن فاباها وارتدى بالزهد ثم الدرعى هانت الدنيا لديه فاستوى عنده التبن وإبريز الذهب انه زهد اختيار لاضطرار ابدا فقد عرضت له الدنيا فجافاها وما بالا اوتي خزائن الارض ومفاتيح البلاد واحلت له الغنائم وفتحت عليه في حياته جميع جزيره العرب وجلب اليه من الاخماس والجزيه والصدقات ما لا يجبى للملوك الا بعض واهدت له ملوك الاقاليم اثمن الهدايا فأغنى أمته بها وما استاثر بشيء منها فقد ألف الإيثار وهو ربيبه وهل تألف الأغيال إلا أسودها وما افترقت نحات نداه إلا سعى في جمعهم جمع السلام يقسم في حنين على الأصحاب والمؤلفة قلوبهم أربعة آلاف أوقية من الفضة ولا يحوز منها درهما ويوزع عليهم من الإبل أربعة وعشرين ألفا ومن الغنم أربعين ألفا ولم يأخذ شاة واحدة منها واتاه مال من البحرين فقال انثروه في المسجد فما قام من المسجد وثم درهم منها كل فرد من عطاه اغترفا وهو بالله عن الخلق غني للعيد يوم من الأيام منتظر والناس في كل يوم منه في عيد لولا التشهد لم تسمع له لالا لا استقبل أُحُدٌ ومن قائل يا أبا ذر ما يسرني أن لي مثل أُحُدٍ ذهباً تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرسده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه به الله زان الندى والعلا كما زان بالنيرين الفلك فما زالك الشمس في برجها وكل البروج لها في فلك لقد كان الزهد شعاره ودثاره في كل شؤونه في مسكنه وفراشه وملبسه وطعامه وشرابه وقد عرضت كنوز الارض طرا عليه فلم يسوي بها قلامه يدوس بزهده قدم الثريا ولا يرضى الهلال له قلامه مسكنه حجرات متقاربه الاطراف من لبن وطين سقفها من جريد يناله الغلام بيده فيها تجد بحر زهد عند بحر تقى ففز لدى مجمع البحرين بالدرر تزهى الملوك بدورها ونبينا تزهى به الدنيا فكيف الدور صلى عليه الله ما أرسى بموضعه ثبيره فراشه الذي ينام عليه من جلد حشوه ليف وكذا وسادته رآه عمر على حصير قد اثر في جنبه فبكى ما يبكيك يا عمر قال كسرى وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله في المكان الذي ارى فقال اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره قال عمر بلى اي هات اين من الصقور اباغث يوما واين من الاعالي السافل قال له ابن مسعود حين رأى أثر الحصير في جنبه لو اتخذنا لك وطاء قال ما لي وللدنيا والحال للدنيا أبيت فلها الوهاد وليس لي إلا مع العيوق بيت ووضعت عائشة على الباب نمطا ساترا بعد خروجه في غزاه فلما قدم وراءه عرفت في وجهه الكراهية فهتكه وقال ما معنى إن الله لم يأمرنا ان نكسو الطين والحجارة وفي لفظه ما تلوذ البروق بصيبه عند بخل الغمام، ملبسه ما ملبسه يلبس ما تيسر له يلبس الجبه والقميص والسراويل والإزار والرداء والخفق والنعل والبرود اليمانيه يلبس الصوف تاره والقطن تاره يلبس الناعم الجميل تاره فيرى في حله حمراء لم ير شيء قط كان احسن منه ويلبس الخشن والغليظ تاره فيقبض في كساء ملبد وازار غليظ كما اخبرت عائشه ويقسم أقبية الديباج المنسوجة بالذهب على أصحابه فذا زهده مثل ما تسمعون تزول الجبال وما إن يزول صلى عليه الله ما وغلنها ماء وما نجوم زينت وجه السماء طعامه ما طعامه لقد دعا وهو المجاب دعاؤه اللهم اجعل رزق لمحمد محمد قوتا فما شبع من خبز حنطة ثلاثة أيام تباعا حتى فارق الدنيا وما شبع من خبز شعير يومين متتاليين أبدا وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين حتى لقي الله تعالى يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء لا توقد النار في بيته ثلاثة أهل يأتي عليه وعلى آله الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا وكانوا يخرجون الكراع بعد خمسة عشر يوما فيأكلونه ثبت عند مسلم أن أبا طلحه رضي الله عنه رآه في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وقد عصب بطنه، فأتى أم سليم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا فهل لي شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات إن جاء وحده أشبعناه وإن جاء معه آخر قل عنهم فأرسلوا له أنسا فقال له في استحياء يا رسول الله أجب أبا طلحه فقال لمن معه وكانوا ثمانين قوموا فقاموا معه وقدم الطعام له ووضع يده عليه ثم سمى ودعا بالبركة فأكل الثمانون جميعا حتى شبعوا ثم اكله هو وأهل البيت حتى شبعوا وفضلت من ذلك الطعام فضلا بركات بهرت كل الورى وسرت أخبارها في كل حي فعليه الله صلى كلما هيج الشوق بريق من كدي وأتت عليه ثلاثون من بين يوم وليلة ما له من طعام يأكله ذو كبد سوى ما يواريه ابط بلال ورؤيا يلتوي وما يجد من الدق لما يملأ بطن قصده ضيف جائع يقول إني مجهود يا رسول الله فأرسل إلى أبياته كلها وكان الجواب واحدا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء خرج يوما من أبياته جائعا فلقي الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما خرجكم الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم وحسن الالباني رحمه الله ان كعب بن عجرة رضي الله عنه راه يوما متغيرا فقال بابي انت وامي ما لي اراك متغيرا قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث قول تهون به الدنيا وما فيها مضى كعب الى احد اليهود فسقى له بتمرات كل دلو بتمره ثم اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها وحال كعب وحالي وحالك أفديك بالنفس والدنيا وما فيها والأهل والناس قاصيها ودانيها هكذا عاش صلى الله عليه وسلم الزهد راغبا مختارا وإلا فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى طعام أو شراب لو أراده وهو من إذا واصل صيامه اطعمه الله وسقاه ثم فتح الله عليه خيبر وغيرها وحاز الغنائم العظمى ولم يزل حاله مالي وللدنيا يبغي من الأخرى المكان الأرفع تلذذ بالزهد إذ غيره تلذذ بالمال والاطعمه صلى عليه اللهما ما وابن هما وما نجوم زينت وجهز وكان من هديه في طعامه كما أخبر ابن القيم في زاده لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا إن قرب له شيء من الطيبات أكله وإن عافته نفسه تركه أكل الحلوى والعسل والرطب والتمر ولحم الجزور والضأن والدجاج والأرنب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد. شرب اللبن خالصا ومشوبا الزهد عنده لا ينافي الأكل من الطيبات التي أباحها الله لعباده فبإسناد جوده الأرنؤوت يقول مولاه أبو عبيد رضي الله عنه طبخت قدرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته الذراع الاخرى ثم قال ناولني الذراع قلت يا رسول الله وكمل الشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت يهفو لها القلب والاحشاء تضطرب منها ثملت وما شربت القرق صلى عليه الله وابنه آمه هكذا كان يصيب من الطيبات عند وجودها ويتوق إليها لندرة الحصول عليها يؤتى له بالشاة المصلية فيحتز بالسكين منها ويذهب إلى بئر عذبة لابي طلحه فيشرب منها ويؤتى له بالماء من بئر السقيا على أميال من المدينة عند طرف الحره كان يستعذب ماء يتمتع بالطيب متى ما تيسر له في غير سرف ولا مخيله ويقتصر احيانا على ما تدعو إليه الضرورة ياكل ما قدم له بادام او بدونه ان وجد تمرًا دون خبز اكله او لحمًا اكله او خبز شعير او بر اكله او عسلًا اكله او لبنًا دون خبز شربه او خلا ائتدم به ومدحه ياكل ما حضر ولا يرد ما وجد وما عاب طعامًا قط شمائل يجتليها السمع والبصر كأنما هي عين زانها حور من فاته العين منها ناله الأثر صلى عليه الله ما وابل هما وما نجوم زينت وجه السماء نفقته ما نفقته صحح الألباني ان بلال سئل كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما مختصر ما كان له شيء كنت أنا الذي ألي ذلك منه مذبعثه الله إلى أن توفى وكان اذا أتاه ذو حاجه امرني ان استقرض له فاطعمه واكسوه فقال رجل من المشركين يا بلال ان عندي سعه من مال فلا تقترض من احد الا مني ففعلت واقترضت منه وفي ذات يوم وقد توضات وقمت لاؤذن بالصلاه فاذا المشرك قد اقبل في عصبه من التجار فلما راني تجهمني وقال لي قولا غليظا قال يا حبشي أتدري كم بينك وبين الشهر إنما بينك وبينه اربع ثم أخذك بالذي عليك فأردك عبدا ترعى الغنم كما كنت من قبل فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس ولما صليت العتمة استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بأبي وأمي إن المشرك الذي كنت اتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي به عني ولا عندي وهو فاضحي فأذلي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي به عني قال ثم خرجت حتى أتيت منزلي وجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا شق عمود الصبح الأول وأردت الانطلاق إذا بداع يدعو يا بلال أجب رسول الله فانطلقت فأتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن من طعام وكسوة فاستأذنت عليه فقال لي ما معناه أبشر فقد جاء الله بقضائك ألم ترى الركائب المناخات الأربع قد أهداهن لي عظيم فدك فاقبضهن واقضي ما عليك قال ففعلت وقضيت ما عليك ثم انطلقت الى المسجد فاذا هو قاعد فسلمت عليه وقلت قد قضى الله كل شيء كان على رسوله صلى الله عليه وسلم قال افضل منه شيء قلت نعم قال فانظر ان تريحني منه فلست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه فلما صلى العتمه دعاني ما فعل الذي قبلك يا بلال قلت هو معي لم ياتنا احد فبات في المسجد حتى إذا صلى العتمة من الغد دعاني ما فعل الذي قبلك قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وذلك المال عنده ثم انطلق إلى نسائه فسلم عليهن امراه امراه حتى انتهى لمبيته وحاله ما التذ بالنوم او ناله من عشقت راحته ما له دخل يوما على أم سلمة رضي الله عنها ساهم الوجه متغيرا فحسبته وجعا وسالته ما الذي جرى فاخبرها ان قد اتاه سبعه دنانير بالامس ما قسمها فما نام ليلته تلك حتى قام وقسمها ان سار سار الزهد او حل وقف لقد بقيت الوسائل في حياته في وضعها الصحيح لا تعد ان تكون وسيله ولم ترق يوما لتصبح عنده غايه ولذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفاقه ويدخر لمن تلزمه نفقته من أهله وخدمه ومواليه قوت سنع ولا يدخر شيئا لنفسه وربما أخذ ما ادخره لهم ثم عوضهم عنه ولذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على شعير اقترضه قوتا لاهله ولما فتح الله عليه وجاءته الأموال مما افاء الله عليه اختار لفاطمة ابنته وبضعته مختار لنفسه أتاه سبي فسألته خادما فآثر بالسبي أهل الصفة ودلها على ما هو خير لها منه وهو ذكر الله فلقي الله وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق ومن أقصى اليمن إلى بحر عمان وهو كما قال الماوردي أزهد الناس فيما يدخر وأعرضهم عما يحتكر ما حفر نهرا ولا شيد قصرا ولم يترك لأهله متاعا ولا مالا لا تحريما لطيبات الدنيا بل تنزيها لهم عن أن يكونوا أسرى للذاتها فحالهم حيالها انما زخرف الحياه سراب والتقى واحه وظل مديد ما لنا بعد موتنا منه الا كفن عن قوامنا لا يزيد من استغنى وفي كفيه بدر ايطلب في دجى الليل الهلال ومن بذرى الجبال بنى علاه اينزل عنه كي يبني الرمال مذهبه خذ ليس قول هات أربى على كل من بارى ومن جارا ينضي مضارع أفعال المكارم من قبل الجوازم يخشى دركها الثارى في عفة أودعت نفسا زهادتها تصير الذهب الإبريز احجارا علمنا صلى الله عليه وسلم بأبي وامي ونفسي ان الدنيا ما هي الا قنطره من وضعها تحت قدمه وبذلها فيما امر به اجتاز بها الى دار الكرامه ومن وضعها فوق راسه كانت حظه ونصيبه واجتاز بها الى مصيره الذي يستحقه وتائيس عبد الخميصه وعلمنا ان الزهد في الدنيا لا يعني التخلي عنها بل هو اخراجها من القلب وان كانت في اليد بحذافيرها فاذا ما راى مرضات الله تتحقق ببذلها بذلها وهو بما في يد الله اوثق مما في يده منها وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وعلمنا أن المال الصالح نعمة وفضل على العبد إن لم يشغله عن حق أو يلهيه عن ذكر وأن الله يحب أن يرى اثر نعمته على العبد وأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة على الخلق وأن العبد لا ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا كان له أجر وعلمنا بأبيه وامي أن الزهد في مضمونه صراف الرغبة عن شيء إلى ما هو خير منه ذبحوا شاتا ثم وزعوها فقال لأهله ما بقي منها قالوا ما بقي إلا كتفها قال بل بقي كلها سوى كتفها وأتى يوما بيت فاطمة فرأى على الباب سترا فلم يدخل عليها فقالت ليأمر فيه بما شاء فأمر أن ترسل به إلى أهل بيت فقراء وقال يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فانما له ما قدم وما لوارفه ما اخر مواقف فحواها والاخره خير وابقى فشات بقي منها ما وزع على الفقراء لانه استقر في الباقيه ذخرى وستر فاطمه لو بقي في الدنيا سيبلى اما وقد سدت به حاجه مسلم فقد استقر رشيدا في الاخرى ومال العبد حقا ما بذله ابتغاء مرضات الله في حياته الدنيا واما ما يبقى بعده فقد اضحى لغيره ملكا فالزهد في هديه سلوك ايجابي يدعو الى البذل والعطاء وليد العليا عنده خير من اليد السفلى واهون مخزون هي الدنيا فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقضي منها الوطر فلا تنسى يوما تسجى على سريرك فوق رقاب النفر وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولي ولك أسوة في المصطفى محمد أزهد من على الأرض مشى وأجود من اعطى العطايا وحثى فليس للدنيا محل عنده ولا ينيل المال إلا بالحثى صلى عليه الله ما هب الصبا واستقبلت اوديه غيث السماء واهتز غصن في الحدائق وانثنى عدله صلى الله عليه وسلم ما عدله هو بحر ما له من ساحل شيد العدل وأعلى قدره بعدما أصبح أطلال الرماما ولكم قامت على عدل له حجج كالشمس ما عنها غطي وبآيات له قد أسلمت عدن الخير وصنع والعدين عدل في الغضب والرضا فما ظلم احد وما جار في حكم أبدا لو صور العدل تصويرا على رجل ما كان الا هو أوصافا وتصويرا العدل غريزه فطره الله عليها وزادها الوحي ترسيخا وتثبيتا يتحرى العدل انا كان لا يتعدى العدل يبغي اربا ولم يعير غيره سمعا ولا بصرا شهد في حداثه سنه مع عمومته حلف الفضول لنصره المظلوم فاعجبه وقال عنه بعدما الله بعث لقد شهدت مع عمومتي حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعيت به في الاسلام لاجبت نشتم نشر عبيرها فكانما نشتم من روض العباهر نرجسا ومن اصغى للفظ فيه يتلى فليس تشوقه غزلان رامه وما برحت في كل معضلة له مناقب تروى بين باد وحاضر يسبى زيد بن حارثة ويباع صبيا في الثامنة ثم يوهب من حكيم لعمته خديجة فتهديه لنبي الله صلى الله عليه وسلم فهو ينعم في رعايته وكريم صحبته وأمه هناك ترسل الدمعة تلو الدمعة والزفرة تلو ما تدري أحي فترجوه ام ميت فتيأس منه وأبوه يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب ويصوغ في الحنين له احرفا من دم بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم دونه الأجل تذكرونيه الشمس عند طلوعها وتعرضوا لي ذكراه اذ أقبل الطفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل من إنفان وإن غره الأمل وجاء الخبر بأن زيدا بمكة عند محمد بن عبد الله فقدم حارثة وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما فحواه يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه قد جئناك في ابننا زيد فأحسن إلينا في فدائه قال اوى خير من ذلك أدعوه لكم فاخيره فان اختاركم فهو لكم بلا فده وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختارني أحدا فقال انصفت وزدت على النصف فدعاه وقال من هذان يا زيد قال هذا ابي وهذا عمي فقال له قد خيرتك ان شئت ذهبت معهم وان شئت اقمت معي فأعلنها تستنشق الروح عطرها وشنف منها كل سمع مهذب قائلا ما فحواه بل أقيم معك وأقسم لو خيرت بين فراقكم وبين أبي لاخترت ألا أبالي فلست بساليكم ولست بتارك رباعكم ما دام أركان كبكبي فقال ويحت تختار العبودية على الأهل والعشيرة والوالد والعم قال هو الوالد والعم إني رأيت منه شيئا ما أنا بالذي يفارقه أبدا أو يختار عليه أحدا لا أقال الله لي من حبه بيعة يوما ولا فكره تمازج حبه بدمي ولحمي ومخي ثم خيم في فؤادي فرضي. وعاد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل والفضل شهد فأبو القاسم خير العالمين رحمة عم بها الله الأنام لو سمى العدل لأقصى غاية كان للعدل سناء وسناما وما راء كمن سمع القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له ما استنصره مظلوم فخذله قدم الإراشي بإبله إلى مكة فاشتراها أبو جهل ثم مطلة والرجل غريب لا ناصر له فوقف على ناد من أندية قريش يستنصرهم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فقالوا له اذهب إلى ذلك الجالس فإنه ينصرك عليه يريدون إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يعتذر وفي ذلك إضعاف لموقفه في دعوته واما ان ينهض معه ويتلقى الرد القاسيه والمعامله العنيفه من عدو الله اخذ هذا الرجل بمشورتهم واقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف انه نبي وقال له يا عبد الله ان اب الحكم غلبني على حق لي قبل وقد سالت القوم النصره فاشاروا اليك فخذ لي حقي منه فنهض معه لا يبالي بما يواجهه فأمر الملأ رجلا منهم أن يتبعه وينظر صنيعه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه باب فقال من؟ قال محمد فاخرج إليه فخرج وما في وجهه روح قد انتقع لونه فقال اعط هذا الرجل حقه قال نعم لا تبرح حتى اعطيه الذي له فدخل وخرج إليه بحقه فدفعه إليه ولا غرو صال ليث الشرى فراغ مخافته الثعلب مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي الحق بشأنك فأقبل على نادي قريش قائل جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي وجاءهم الرجل الذي بعثوه فقالوا ويحك ما رأيت؟ قال رأيت عجبا من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال اعطه حقه فأعطاه ثم ما لبث ابو جهل ان فلاموه على ما كان منه فقال ويحكم والله ما هو الا ان ضرب علي بابي وسمعت صوته حتى ملئت رعبا وخرجت اليه وان فوق راسي لفحلا من الابل ما رايت مثل هامته ولا انيابه لفحل قط والله لو ابيت لاكلني يسير وتصحبه دائما جيوش من الرعب لا تحسب مشاهد أخرسني لفظها فما لي لسان به اعرب يقيم الحد على الشريف كما يقيمه على الضعيف فالناس لديه سواسية ولذا هابته الملوك والجبابرة لما شفع اسامه في شأن فاطمة المخزومية غضب وتلون وجهه وأقسم على إقامة الحد حتى لو كان على أعز اهله على ابنته فاطمة التي وافق اسم السارقة اسمها فضرب المثل بها قائلا ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها دبت كمثل دبيب الروح من جسدي وفي مجاري عروقي والشرايين وأشرقت الأرض من عدله فلم يبق في افق غيهم إنه عادل في أسماء صور العدل مع ربه ونفسه ووليه وعدوه عدل عظيم خصه المولى به والله يؤتي العدل من يختاره تجلى العدل فيما بينه وبين ربه في أجل صوره يوم آثر حق الله تعالى على حظ نفسه وقدم رضاه على هواه فكان يصلي لبيت المقدس مع أن الكعبة هواه فأكرمه الله ووجهه لما يهواه حتى قالت أم المؤمنين عائشة في موقف مشابه ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله كأن شذاها شذا روضة وإلا فرائحة من بشام عادل مع نفسه الشريفه غاية العدل لم يدع لها هواها في الحصول على مناها ولم يحرمها مما به قوامها إنه عدل من قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا بل عدل من أمر من انقطع شراك إحدان عليه أن يخلع الأخرى قائلا لينعلهما معا او يحفيهما معا تزري اريجا بعرف العود اذ نفحت او ريح ورد شذا في راس نجلاء انصف من نفسه وبذل العدل والفضل لاهله وصحبه وجنده مع عظيم قدره حسن الالباني في الصحيحه ما معناه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف يوم بدر اذ راى سواد بن غزيه رضي الله عنه مستنتلا عن صفه يعني متقدما فطعنه بقدح كان في يده في بطنه قائلا استوي يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأمره أن يقص منه فاعتنقه سواد وأكب على بطنه يقبله وحاله بأبي وأمي ما أطيبه ما أحسنه جميعه محاسن من ثغره إلى القدم وكل عضو حسنه يقول للقلب هلو ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك وتود كل جوارحي من حبكم أن كن من شوق مكان شفاهي ليس اعتناقي وإن أوفت بلاغته مترجما عن ما بين أضلاعي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحه عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفه فوطيت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني بصوت في يده نفحه وقال بسم الله اوجعتني قال فبت لنفسي لائما بليله كما يعلم الله اقول اوجعت رسول الله فلما أصبحنا وإذا رجل يقول أين فلان يناديني باسمي قلت هذا والله مما كان بالأمس مني فانطلقت وأنا متخوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما معناه يا هذا إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك بالصوت نفحه وهذه ثمانون نعجة خذها بتلك النفحة لها نغمة في السمع أحلى من المنى وأعذب من ألحان صوت البلابل عرفها عرف لطيم وبشام وسناها فاقضوا أن لقد كان آية من آيات العدل مع أهله فهو خير الناس لأهله بنى لكل امرأة حجرة وأنفق عليهن بالسويه وبات عند كل واحدة الليلة مع أن الله فوض إليه ذلك وخيرا قل يوم إلا وهو يطوف عليه امراه امراه ثم يبيت عند من تكون لها الليلة ويعتذر إلى الله من ميل قلبي لا يملكه لم يفرط في شيء من ذلك حتى في مرض موته كان يدار به على نسائه وعلم نساؤه أنه يحب أن يمرض في بيت عائشه فاذن له فبقي فيه حتى لحق بربه عليه أزكى صلوات ربه وصحبه وآله وحزبه عادل لم يجعل الله له فيها عديلا ولم يكن عدله على المسلمين قاصرا بل نال الكفار منه نصيبا فحذر من ظلمهم وانتقاص حقوقهم وجعل نفسه خصما للمعتدي عليهم فقال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة عم البرية عدله فوليه وعدوه لا يظلمون فتيلا صحح الألباني ما مضمونه كان ليهودي أربعة دراهم على ابن أبي حدرد الأسلمي فاستعد اليهودي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها فقال صلى الله عليه وسلم أعطه حقه قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها قال أعطه حقه قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها وقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأطلع فقال أعطه حقه وكان إذا قال ثلاثا لا يراجع صلوات الله وسلامه عليه عندها خرج الأسلمي إلى السوق على رأسه عصابة وقد اتزر ببردة اللح فنزع العصابة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال اشتري مني هذه البردة فباعها منه باربعه الدراهم وقضى ما عليه ومضى قرير العين حاله قد عز والله من للحق يمتثل من ذا الذي لضياء الشمس يختزل وقتل مسلم بخيبر وهي ارض يهود والاحتمال الاكبر ان يكون القاتل من اليهود ولما لم تكن هناك بينه لم يعاقبهم بل طلب منهم الايمان على انهم لم يقتلوه ثم قام فتولى دفع الديه بنفسه لئلا يطبق على يهودي حد فيه شبهه فما رات العوالم مثله في بني الانسان من سام وحام ساس أقواما فساسوا امما بيد الانصاف في حزم ولين وقوافيهم فيهم بشرع قيم فاراهم كيف يقضي العادلون عدل اذا ما قصته بسالف او من خلف قصرت دون مداه تقصير الحروف عن الالف انه عدل من امر بالعدل وامرت لاعدل ومن انزل عليه ان الله يأمر بالعدل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل انه عدل من ظل يرجو ان يلقى ربه وليس احد يطلبه بمظلمه عدل يعلو هامه كل ربوه ينادي يا ايتها الامه لقد كان لكم في رسول الله اسوه, أسوة لم يفز بها لا خط الا من اتقى صلى عليه اللهما وابن هما وما نجوم زينت وجهزت وبعد اخوتي هذا نبي الله ما عرفت البريه ازهد في الدنيا منه وما دب على الارض من هو اعدل منه ازكى الورى واجل من وطئ الثرى قدرا واكرم شافع ومشفع زكاه ربه وشهد له خصمه مثل اعلى قدوه حسنى شواهد زهده وعدله لا تكاد تحصى فمن ذا الذي يحصي جليل خصاله وهن بحار ما لها من سواحلي واني وان اسهبت فيما جمعته وجئت باخبار صحاح جلال فما ذاك إلا لمعة من سناضحا وقطرة ماء من بحار سوائل وغيظ من الفيض الذي عز حصره على كل عالم في الانام وسافلي إذا جاء في القرآن تعظيم خلقه فهل بعد هذا من مقال لقائلي ولو كان في تبيان سحبان وائلي فصلى عليه الله ما هبت الصبا فهزت غصونا بالضحى والاصائل بتلكم الأخلاق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحات واسعة النطاق عذبة المذاق تعطر الآفاق حق لها أن تكتب بسواد الاماق على صفحات الخدود والأعناق تحكي الرياض تفتحت أزهارها بل كالحسان تفككت أزرارها أضحى يسير بكل أرض ذكرها وكذا النجوم أجلها سيارها هذا أبو بكر رضي الله عنه زاهد الأمة الأثقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى له في ماله هدم وفي علياه بنيان بذل ماله كله لله غير مره وما نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مال قط كماله كان يقضي بمال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه ويعلنها أبو بكر غير ما مر وهل أنا ومالي الا إلا لك يا رسول الله أسلم وله أربعون ألفا ومات وما ترك دينارا ولا درهما إلا عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا أمر أن يبعث إلى عمر بهما مضا وله في كل صقع مآثر بدت وهي في جيد الزمان قلائد إمام بكى من فقده كل ساجد وما برحت تبكيه حتى المساجد وذا عمر رضي الله عنه في دوحة الزهد نما فرعه والغرس مهما طاب طاب الثمر لما ورد الشام صنع له طعام لم يرى قبله مثلا فقال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير فقال قائل لهم الجنة يا أمير المؤمنين فغرورقت عيناه وقال إن كان هذا الطعام حظنا وذهب أولئك بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا ما مطعم الدنيا بشيء إذا لم تتبعنه نعم الآخرة وجاءه رجل يشكو له وهو مشغول بأمر أهمه فقال له تتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل أتيتموه ثم خفقه بالدر ولما انتهى من شغله دعا بالرجل وأعطاه الدر وقال ضربني كما ضربتك فابى وقال له قد تركت حقي لله ولك قال إما أن تتركه لله وحده وإما أن تأخذه وهذه الدر قال بل تركته لله وانصرف عمر لمنزله وصلى ركعتين ثم جلس يخاطب نفسه يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وظلم فهداك الله وضعيفا فأعزك الله وجعلك خليفة فأتاك رجل يستعينك على دفع مظلمة فظلمت ما تقول لربك غدا إذا أتيت وظل يحاسب نفسه حتى أشفق عليه من حوله رضي الله عنه وعم من ترضى عنه وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه كان له حمار أعجبه فباع فقيل له لو أمسكته فقال وقد عكفت قلبه على الله لقد كان لنا موافقة ولكنه ذهب بشعبة من قلبي فكرهت ان أشغل قلبي بشيء دون الله كشهدي شيب بالماء الزلال ولولا أنها كلم لكانت عقود نحور ربات الحجال وقدم لأبي عبيدة رضي الله عنه وهو بالشام طعام قل مثله فقال أطعمتم الجند مثله قالوا لا يتيسر مثله قال لا حاجة لي في بئس المرء أبو عبيده إن صحب جند فاستأثر عليهم بشيء يصيبه حروف تهش إليها النفوس وتلقى القلوب بلا آذن وذا معاوية رضي الله عنه منهاجه العدل وقمع الهوى وما لذا المنهاج منهاج أتاه رجل أيام صفين وقال لا اصطنعني فقد قصدتك من عند أجبن الناس وأبخلهم وألكنهم فقال ما مضمونه من تعني؟ أجبني بالصريح ولا تكني قال إنه علي قال كذبت يا فاجر والله ما كان الجبن منه قط ولو كان له بيتان من تبر وتبن لانفق تبره قبل تبنه وما رأيت أحدا يخطب أحسن منه قم قبحك الله لا أنا منك ولا أنت مني ثم ما حسمه من الديوان ليبوء بالخذلان والحرمان ويسمو معاوية لأشرف منزلة ومكان حاله أنا من علي وعلي مني ما بيننا لا يقرب ولا يخرب ما سبحت الحوت ودب العقرب وإني وإياه كعين وأختها وإني وإياه ككف ومعصمي مودته في مهجتي لا يزيلها خلاف ولا يبل الزمان جديدها وذاكم السلطان صلاح الدين ملك في زي مسكين حكم أكبر دولة إسلامية في عهده وهزم أقوى جيوش عصره يقول عنه صديقه ابن شداد ما مضمون ملك ما ملك مات ولم يوجد في خزائنه سوى سبعة وأربعين درهما حاله مالي وللدنيا دنيا يعظم شأنها قوم وفي عيني تقل إن لم تصل كفي لها فلدفعها رجلي تصل وذاكم السلطان نور الدين زهد وعدل ومتانة دين لا يأكل ولا يلبس إلا من ملك قد اشتراه من سهم أتاه من الغنيمة لا يرى مالا أحل منه أرسلت إليه زوجه تشكو الضائقة وتطلب زيادة النفقة فاحمر وجهه وقال ما مضمونه لرسولها من أين أعطيها ما يكفيها والله لا اخوض نار جهنم في هواها وليس الغنى نشبا في يد ولكن غنى النفس ذاك الغنى ولما كثر الشاكون من أن الأمراء والقادة يتعدون على أموال الرعية قام ببناء دار للعدل يجلس فيها يومين في الأسبوع يتلقى شكاوى الناس من أمرائه وقادته فارتدع امراؤه وقادته بل قال قائده أسد الدين لنوابه والله لأن احضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه امضوا إلى من كان بينكم وبينه منازعة فارضوه وافصلوا الحال معه خروج جميع املاكي من يدي أسهل من أن يراني نور الدين بعين ظالم ولما بلغت المقالة نور الدين سجد شكرا لرب العالمين ومن شكر الله يلقى المزيد ومن كفر الله يلقى الغير وذاكم القاضي بن المظفر الحموي شهد عنده الفرغاني وهو ذو وجاهه عند السلطان والوزير فرد شهادته لأنه يلبس الحرير فقال تردني والسلطان والوزير يلبسان الحرير قال نعم ولو شهد عندي في باقة بقل ما قبلت شهادتهما وإن عجمتم أنابيبي فلن تجدوا فيهن إلا صليبا غير خواري وذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أزاح عن الرعية كل جور وجدد من قواها كل عافي هانت الدنيا عنده فردد كثيرا من شعره ليس ملك يزيله الموت ملكا إنما الملك ملك من لا يموت وفي سنتين ونصف جدد للأمة دينها ورد المظالم لأهلها وملأ الأرض عدلا وأصبح مناديه في كل يوم ينادي أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ يحيلهم على بيت مال المسلمين فأغناهم أجمعين وذاع العدل في الغبراء حتى ظن النشاء تأنس بالذئاب ولا ذا الناس في الأحداث منه بركن لا تزعزعه السوافي فلو طار الأشجل لكان صقرا ومن عاداه أمثال الغدافي وذاكم الشيخ التركي سليمان حلمي تعود الا يشرب الماء بالقذاء ولم ترضى نفس الحر ما لم تعودي عمل في خدمة أمته طيلة حياته التي امتدت لإحدى وسبعين سنة ولما صدر قانون تعطيل الشريعة وإلغاء المدارس الدينية وفصل معلميها الذين بلغوا أكثر من خمسمائة وقف محرضا لزملائه المعلمين قائلا إن الدين شرف لا يعلوه شرف وإنا ضمانه فلو قام كل منا بتعليم أمور الدين لثلاثة في البيوت خفية لامكن أن نربي ألفا وخمسمائة فرد يمد الله بهم من عمر الإسلام في تركيا خمسين سنة ولما أحجموا خوفا صرخ فيهم قائلا كيف تدعون وراثة النبوة وأحدكم عاجز عن تعليم ولده وانطلق يعلم خفية بمفرده استأجر مزرعة بعيدة يخبئ فيها طلابه كأنهم عمال لا يزرعون في الصباح ويعلمهم في المساء يسافر إليهم متنقلا عبر أربع وسائل للمواصلات يوميا رغم مرضه وكبر سنه ويعلنها غير مرة انا نخدم الإسلام ونقبل أن نكون مكان الأحذية في سبيله حاله نحن رحالة قصدنا مليكا عز في ملكه الذي لا يزول اشترانا منا فقلنا ربحنا لا نقيل يا ربي ولا نستقيل على ذا عاش باذلا لأمته زاهدا في دنياه الى ان لقي مولاه وهو يقول لطلابه في اخر وصاياه ما فحواه لا يلهينكم القلق على المعيشه المعيشه تاتي راغما حاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد استحق الرعي من للماء يحيا والكلى وذاكم السلطان عبد الحميد اخر سلاطين الدوله العثمانيه يوفد اليهود له ثريا من اثريائهم ليعرض عليه هديه خاصه وقرضا لخزينه الدوله الفارغه على ان يسمح لليهود بامتيازات في ارض فلسطين المباركه وما اتم كلامه حتى نظر الى من ادخله عليه قائلا لا هل تعلم ما يريد هذا الخنزير قبل ان تدخله فاقسم له بعدم علمه فالتفت الى اليهودي وقال له اغرب عن وجهي يا سافل فخرج اذل من عنز جربه وأمة مغتربه وبعث ببرقيه يهدده فلم يابه له وحاولوا رشوته ثانيه فأبا قائلا ما مضمونه لن أتخلى عن شبر من أرض فلسطين الابيه لأنها ليست ملكا لي بل هي ملك الأمة الإسلامية ووالله إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي وأوثروا أن ينال دمي ومالي ومحبوبي عزيز لا ينال وحاولوا ثالثة فقال والله لا يكون ولو دفعتم من الأرض ذهبا لقد خدمت الامه المحمديه ما يزيد على ثلاثين عاما ولن أسود صحائفي وصحائف الدولة العثمانية بالخيانة والعار ابدا والحال لا يا قلب كن حجرا إذا ما قلبوه كان صلدا ولا تكو قط في يوم ذليلا لشرق ظل أو غرب مراب فالذل موت للفتاة والعز في الدنيا الحياة إنهم أتباع رسول الله أولئك الذين هدى الله متى صدئ الناس لا يصدؤون كأنهم الذهب الأحمر نقيون من كل ما شانهم بريئون من كل عار وذام وليدهم في حجنك الكهول وواحدهم مثل جيش اللهام كأنك منهم على يذقل وإلا على هضبة من شمام يا أيها الراكب المسجي مطيته يطوي بها الأرض من بيد إلى بيد هذه مواردهم ليست بناظبة وذا الطريق إليها غير غير لا تترك الماء عددا في مشارعه وتطلب الري من صم الجلاميد أيها الجيل متاع الدنيا قليل إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر مال ابن آدم منها إلا ما أكل فأفنا أو لبس فأبلأ أو تصدق فأمضى فأاثر ما يبقى ضحى بالتي تجري من تحتها الأقدار وابذل كل نفيس للتي تجري من تحتها الأنهار إنما هذه الحياة دنيا متاع وان الاخره هي دار القرار فخذ ما حل واحذر ما حرم واتق الله واجمل في الطلب وان رابك الامر لا تاته وانخب فزاد والطوى ايها الجيل فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع لان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع ارض بما قسم الله ولا تطلب الرزق بمعصيه الله ما عند الله لا ينال الا بطاعته ومن نزلت به فائقه فانزلها بغير الله ما سدت فاقه وما خلق الله خلقا فضيعه ولو فر عبد من رزقه لادركه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وانما الانفاس معدوده واطيب الماكول من نحله وافقر الملبوس من دودة فاجعل مرادك يا اخي الآخرة وأعلم بأن العيش عيش الآخرة أيها الجيل قليل جميع متاع الغرور وطالبه من قليل أقل ولكن قليل يصون الوجه غير قليل فإما شئت أن تحيا سعيدا سالما راضي تصبر وازهدا واقنع ولا تأسف على ماضي ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما عند الناس يحبك الناس إن الغني من استغنى عن الناس وقد هان على الناس من احتاج الى الناس أيها الجيل عدلا في الغضب والرضا فما اكتسب المرء انجاله من العدل عند الرضا والغضب العدل العدل لا قدست امه لا يحكم فيها بالعدل لا يجري منكم شناان قوم على الا تعدلوا اعدلوا اتقوا الله وبين أولادكم وأهليكم بعدل وإذا قلتم فاعدلوا وإذا حكمتم فاعدلوا وخذوا على يد السفيه والظالم واحذروا ظلم من لا ناصر له إلا الله واعدلوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا واذكروا وتذكروا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والقسط في الناس لا يشرى بهينمة ولا ينال على مكر وتمويه والبغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيمه أيها الجيل حذار الظلم إن الظلم شؤم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ومما جرى الوسم في الدهر قولهم على نفسه يجني الظلوم ويجرم يلقى الزيات وزير المعتصم والواثق في تنور مملوء بالمسامير وتوقد عليه النار مرة بعد مرة حتى هلك في قعر ذلك التنور الذي أعده هو بنفسه ليعذب به من لا يثق به ممن حوله ومن أعد حفرة لغيره يسقط فيها غافلا في سيره وكم من دولة ظالمة هوت في ساعة كان غالب الناس يعتقد بعد تلك الساعة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة باتوا على الظلم بغيا آمنين وكم تعالب سكها في النوم ضرغاموا اشاد قوم على البركان صرحهم فالويل للصرح من نار البراكين وما للذي يبنى على الظلم رافع وما للذي يبنى على العدل هادم ايها الجيل رويدك جانب ركوب الهوى وجانب معاونة الظالم سنة ماضية ومقولة خالدة من أعان ظالما بلي به الخائن ابن العلقمي كان سببا في تقويض الخلافة العباسية بممالاة هلاك وكانت نهايته على يده لاكم وتعلب الصحراء قائد الألمان ذراع هتلر كانت نهايته على يد هتلر وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطى عليه المبرد وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم فاعتبروا يا أولي أيها الجيل إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد بعد الراضون بالدون فقم إنما الماضي إذا هم عزم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاء الشباب متعلق آمال الأمة أساس كل نهضة عماد كل حركة روح الأمة بصادق الهمة والشاهد شباب السلف واحدهم بأمة وما عجب إذا سبقوا لفضل فإن السبق من من العتاق مصعب والزبير وطلحة وسعد وعلي فتية تحمل الجوع والحصار في سبيل الله وأكلوا ورق الشجر ولم يتجاوز السابعة عشرة نعيم بن مسعود ما إن أسلم حتى خذل جيوش الأحزاب فحلت بهم الهزيمة معاذ ومعوذ فتية في سن المرحلة المتوسطة اليوم همهم في يوم بدر أن يقتلوا قائد الشرك أبا جهل لأنه يسب رسول الله فما زالوا به حتى جندلوه في أُحُد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وزيدا والبراء وابن عمر ثم أُجيزوا في الخندق وهم أبناء خمس عشرة وعمير بن أبي وقاص يتوارى يوم بدر عن رسول الله خشيه ان يستصيره ويرده ورده لصغره فبكى فأجازه ليكرمه الله بالشهادة وهو ابن ست عشر وزيد بن ثابت أسلم وهو ابن التاسعة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهو في الحادية عشر كتب الوحي لرسول الله وتعلم لغة اليهود في سبعة عشر يوما ليقرأ كتب اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه وابن عباس فتى ترجمان القرآن وحبر الأمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث قد جمع المفصل كله وعمر بن حزم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل نجران وهو في السابعة عشرة وربيعة الراي على حداثة سنه في مجلسه مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد يتيم في عناية أمه يطلب الحديث وهو في السادسة عشرة ويحج ماشيا بكتبه وهو في العشرين من عمره والبخاري قرأ الكتب المشهورة وهو ابن ستة عشرة وصنف في قضايا الصحابة والتابعين وهو في الثامنة عشرة هكذا كان شباب الامه ولذا شادوا صروح العزة ومضوا شرقا وغربا فاتحين والخير باق مستمر فكن أنت على الأثر وخذ لها بحرا وبر خل السكون وانتصب بهرا لنفس لا تكون طموحه ولها الى طرق المعالي مسلك ان المعالي لا تعطيك صهوتها وما سعت لك رجل في مساعيها ومن طلب المعالي بالتواني سيدركها اذا شاب الغراب يا امه محمد صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فالخطب مجهام ان التفرق للاوطان هدام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فان تفعلوا تقنع لكم اسود الشرى والا عثت فيكم صغار الثعالب وحده المسلمين اليوم فريضه والوقوف صفا واحدا في وجه اعداء الامه ضروره والواحد ولو كان مسعر حرب والمغوار لا بد له من نجاح. خيط القطن الرفيع طفل يقطعه وعدد كثير منه يتعذر على أقوى الرجال قطعه وقطرة من غيث تنزل لا تخد الأرض ولا تحرك الرمل وقطرات مجتمعة سيل جارف يخد الأرض ويقتلع الصخر كل جمع بلا اتحاد وإن كثر جمع قلة وله الذله لا تملك أمة ما نملكه من أسباب الوحدة بنيان واحد جسد واحد ديننا واحد أمة واحدة عنصر واحد لغة واحد واحده همنا واحد في حياةٍ وموت من حدود الرباط إلى حضر موت والكل صيد قد رماه الصائد فاللحمة اللحمة على الكتاب والسنة للجم كل عابث بأمن الأمة وأمن بلاد الحرمين خاصة لأنها بيضة الأمة وقبله الأمة ومأرز الإيمان وروح الأمة الاتحاد أمر يدعو إليه الدين ويوجبه العقل ويؤيده التاريخ ما أخذت به أمة أو قبيلة إلا على شانها وعز سلطانها وهابها أعداؤها وما أفلحت بين الأنام قبيلة إذا ابتليت يوما بداء الضرائر فكونوا كجسم واحد إن تألمت له شعرة تلقى الجميع تألم إن المصابر قائب علمت كدر القطا كيف التآزر والضباء السنحه ومن يعتصم بالله يمسي معززا ومن يغفل عنه تطاه المناسب يا امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تامنن عدوا ولو دنا للمنيه فحيه السم تدعى في حاله الموت حيه الصفويون الفرس واليالهم من الحوثية والنصيريه وحزب اللات وأبي رغال وابن ابي وابن ملجيم أعداء الأمة أو أدوات الأعداء إنهم أهل الشقاق بل وأنصار النفاق وحمير بيد الاعداء ساق ومطايا لجميع الغادرين وقناطر كلما أطرق حادينا عليها يعبرون وقباقب حسب المقياس دوما يلبسون خوانة لم يسجل لهم موقف في نصرة الإسلام وأهله بالأمس يتحالفون مع التتار واليهود والصليبيين واليوم مع كل مخرب وعدو للدين ففي الشام والعراق واليمن بهمجية يفجرون ويذبحون ويحرقون ويهددون ويهجرون يهدمون المساجد والدور ويقتلون العلماء والرموز وبالموت لامريكا يجعجعون وما هم إلا بغالها يسيرون في ركابها وينفذون مخططاتها سقط القناع وانكشف المستور وبانت الحقيقة والصبح ما فيه لعين ريبه ريبة استبان سبيل المجرمين وعلى الامه ان تحذره وظهر مكرهم وكيدهم وعليها بالحزم والحسم ان تبطله مستعينة بالله ان الله سيبطله مديكه حقيقه من صلب عقيدتها ان كيد الشيطان كان ضعيفا اظهر الذئب غدره فاعدت له العصا عصر التغاضي أدبرا صار القطار نافثا دخانه وصفرا والثور إن جن فلا توا سواء أن ينحر تبا له من لم يعش ولم يغض طرفا يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور يا جندنا في الشام واليمن يا أيها الأبرار يا من نفضتم عن عزائمنا الغبار يا من غرستم في فؤاد الفرس رمحا سوف يسقيه المنون بإذن من أنزل نون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل إنها البيعة مع الله لا يبقى معها للمؤمن شيء في نفسه ولا ماله يمسكه دون الله وجهاد بسبيله والثمن الجنة وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومنه ووعده الذي كتبه على نفسه ومن أوفى بعهده من الله فاصدق الله وأحسن النية ولا تعجبوا بكثرة أو قوة واحذروا المعصية واستحضروا ما أعده الله لمن جاهد في سبيله من نصر وأجر وغنيمة أو شهادة وكرامة لن تمس النار عينا باتت تحرس في سبيل الله ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنه لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في جوف عبد ابدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله صرخ بها حرام ابن ملحان رضي الله عنه فرحا والدم ناضح على وجهه والرمح غرز في ظهره وخرج من صدره فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة سحرها يفعل بالألباب فعل البابليه أي جندنا الاخيار حرصا على الموت توهب لكم الحياة فاز ابن ملحان وأنتم شبله والأسد يتبع شبلها رئبالها فاذبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا ت لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون تضيق الأرض في نظر الحبارة ويأبى أن تضيق به العقاب والنية النية فصاحب النقب سعد ليس يعرفه والله يعلم من للجيش قد نقبا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير سبيل المال تفريقه في طاعة الله وتمزيقه كونوا الكرام السابقين إلى العلا قبلا وبعدا من شامكم شام الحياة وشام برق ندا ورعدا في أمتنا اليوم فقراء لا مال لهم نساء لا عائل لهم أيتام لا يجدون قوت يومهم مشردون لا مأوى لهم مظلومون لا ناصر لهم أسرى لا فاك لهم جرحى لا دواء لهم ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليت يا ابن الإسلام أطعم جائعة أسعد عائلة انصر طريدة أنقذ شريدة اكفل يتيمة اكس عارية داوي جريحة جاهد بالمال وأنت قاعد وبه صم وأنت آكل شارك به علم القرآن وادع إلى سبيل ربك وأنت في بيتك واغتنم غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك لا خير في المال إلا أن تقدمه ان لم تقدمهما ترجو من المال من انفق نفقه في سبيل الله كتب الله له بها سبعمئه ضعف هذا اقل الموعود والله يضاعف لمن يشاء وما عذاب الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك بها لحيي سبعين شيطانا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا فعاجلوا الفرصة قبل الردى وأنفقوا مما الله واتقوا النار ولو بشق تمره ألخلفوا والمعونة من الله من أكثر أكثر له ومن أقل أقل له ومن أمسك أمسك عليه من أيقن بالخلف جاد بالعطية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة وقد ربحت تجارة من كانت له تجارته أيها الجيل عش مبتدا ولا تكن محض خبر وفاعلا على المدى له أثر إن كنت تطلب عزا فاتريع تعبا أو فرض بالذل واختراحة البدني اضرف في الأرض وابتغي فضل الله وامشي في مناكبها وكل من رزقه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة تاجر غير مرة تاجر مع خديجة وتاجر مع عمه وتاجر صحبه كالصديق وعثمان وطلحة وما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وأفضل الكسب عمل الرجل بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصفون عليه بيده ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده ونبي الله موسى يرعى الغنم للرجل الصالح على ان يمكحه ابنته ورعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراريط لأهل مكة وعلماء الأمة اشتهروا بالمهنة كالبزاز والجصاص والخواص والزجاج وما ضرهم وذا شيخ الإسلام يؤثم المسلمين بعامة إذا احتاجوا لصناعة ولم يجدوا فيهم من يغنيهم عن الذل والتبعية لغيرهم من الضيم أن نبغي جميع متاعنا من الغرب حتى ما به الدار تكنس عجبت لمن يكسوهم الخصب ذله وهم يقتنون الثوب منه ليلبسوا ومن لم يكن من كفته متنفسا فليس له من أنفه متنفس فتغلب على العوائق واجعل كل ما لا يرام مما يرام واحذر بأن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب يا أهلنا في الشام واليمن وليبيا والعراق وبورما وسائر الافاق صبرا فمن وقع البلاء بعلمه فبرحمه منه البلاء يزال للنائبات وإن يطلن زوال والصبر تصغر دونه الأهوال إن الله مع الصابرين ويحب الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أرى محن الزمان مقدمات على منح يجود بها الإله محن الدنيا لم يسلم منها نبي مرسل ولا ملك مكرم ولا أحد من البشر ولم تدم محنة ابدا نبي الله يوسف رمي في الجب مرة وعرضت عليه الفتنة ودخل السجن مدة ثم خرج ومكن الله له وعلى خزائن الأرض جعله من السجن إلى ملك مصر إن في ذلك لا عبرة وذاكم الوزير المهلبي يتمنى يوم اللقمة لحم فلم تتهيأ له ثم يتمنى الموت من الفقر والإقلال ويقول من سوء الحال ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه وتدور الأيام ويتولى الوزاره وتملأ الموائد أمامه بأصناف اللحوم والأطعمة وتوضع ملاعق الزجاج على المائدة فلا يأكل لقمتين بملعقة واحدة بل كل لقمة بملعقة مغايرة إن في ذلك لا عبره طول الغمة يطمع في انقضائها واشتداد الأزمة يوحي بانفراجها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دائما فلا تقلق وإلا قيت هم من يقبض النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج الى يأسا والصبر والتقوى دواء والأمر يقضى في السماء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر يا امه محمد صلى الله عليه وسلم فبيح بملدوغ من الوكر مره اذا عاد مغترا الى الوكر ثانيه ان الكريمه ينصر الكرم ابنها وابن اللئيمه للئام نصور الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا قالها أحد شعراء الغرب يوما ما وحاول كثير من كتاب الشرق والغرب ان يثبت عكسها لكنها الحقيقة التي أثبتت مع الأيام نفسها الكفر مله واحدة يوالي بعضهم بعضا ولن يرضيهم إلا أن نكون مثلهم كفارا وإن سالمناهم وهدمنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى فاذا تتبع ملتهم علينا الا نعول عليهم في اعانتنا او استرداد حقوقنا ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك التعويل عليهم ليس طريقا لامن شرهم بل هو الدمار وامنا بغير ذاك شيطانهم والحزم ونحن اهله ان ناخذ بالنصيحه العمريه التي قال فيها يعجبني الرجل اذا سيم خطه ضيم ان, أن يقول بملء فيه لا الضيم لا يرضاه مسلم لنفسه ولا لأمته التي هي خير أمة تحرص على الموت في سبيل الله حرص عداها على الحياة أقدمنا والحزم أن نصمم وبدأنا والأمل أن نتمم لسنا الاذلاء الذين لهم عن العليا جنف فلنا على درب الكرامة من ارومتها سلف ولسنا بمبتاع الحياة بذلة ولا نرتقي من خشية الموت سلما ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطه الدمى وإنا لموقنون بنصر الله لنا على أعدائنا متى ما مضينا على منهاج ربنا وبه اعتصمنا وإليه التجأنا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وما الاقدام تعدل بالهوادي وما خف يسوى بالسنام ايها المربون الابرار كل بنيان على الباني دليل لا تكون السيل جهما خشنا كلما عب وكون السلسبيل رب عين سمحه خاشعه روت العشب ولم تنس النخيل بالحب والرفق بذلا بذلا في تقوية الحصون الداخلية لناشئتنا فهي مهددة بشبهات عظمى وشهوات وإغراء ودفعا لهم لحلق العلم والعلماء دفعا بل حدوا لهم حدوا وغرسا لرقابة الله وتعظيمه في نفوسهم بالقدوة الحية التي تتمثل الوحي قسا ومعنا وعرضا لامثال قصة يوسف مع امراه العزيز يوم واجه الاغراء بقوله معاذ الله وقصه الراعي مع ابن عمر حين اعلنها مدويه في فجاج مكه فاين الله فاذا ما عرضت له شبهه ذكر الله ورد الامر لاهله قائلا امنت بالله واذا ما دعته نفسه لشهوه محرمه صرخ من اعماق قلبه معاذ الله اني اخاف الله واني حرون عن ديار مريعه وكم ساق لي عزا طويل حيراني وقبل الوداع خذها قيمة من ابن القيم رحمه الله اشتري نفسك اليوم فالسوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسياتي على تلك البضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل أو كثير ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت الما من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان ما اغفلنا عما يراد بنا ومنا ومغفرتك يا ربي اوسع لنا من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا مختصر القول معشر الإخوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة فخير الهدى هدي خير الوراء وشر الأمور اتباع الهوى أخيرا أيها الأخيار دونكم جونة العطار سلع الزهد وحمى العدل ريا قد ملأنا الفضا فلم تخلوا من عطرها ناحية على كل مائسة صادح وفي كل وارفة شادية علل العيسى وحذحها قليلا علها تدرك من سلع مقيلة وأجل ذكر الحما في سمعها فبه تطويل فلا ميلا فميلا سر بها القصد إذا ما فترت فإذا ارتاحت فسيرها الذميلة ووداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائل يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم الينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين نسألك باسمك الأعظم وباسمائك الحسنى ما نعلم منها وما لم نعلم أن تجعل بلادنا بلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامه واحة أمن وأمان وإيمان ما دام النيران يا بديع يا منان ومن أرادها بسوء أو فتنة أو عبث بأمنها أو إيمانها فكله بالمرصاد وأهلكها لا كعاد اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية واجعله لمن خلفه عبرة وآية اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تكون لوري أمرنا وجندنا المرابطين وعلمائنا على الحق مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك يا رب أن يغتالوا من تحتهم اللهم فرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين والباغين اللهم اعطهم من الخير فوق ما يرجون واصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون واذل بهم اعداء المله والدين ونسألك اللهم بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تذل الطغاة الصفويين من حوثية ومشركين ومنافقين ومخربين وعابثين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا رباه يا رب العباد وناصر المستضعفين يا قاسم المتجبرين ويا أمان الخائفين يا من يقول إذا أراد الشيء أكون فورا يكون احفظ بلاد الحرمين واحفظ شآمن واليمن وعراقنا والمسلمين وأذل جمع الظالمين واشف صدور المؤمنين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ولي عليهم الأخيار وباعد عنهم الفجار والاشرار يا واحد يا قهار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحولك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك قلوبا سليمه والسنه صادقه وايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسأل الله عظيما مننا أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله قتاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين جزى الله الشيخ على هذه المحاضرة وجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه وإلى أن نلتقي في إصدار قادم تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة هاتف 54 34 267 ويمكنكم مراسلتنا عبر الواتساب أو الانضمام لمجموعة واتساب المؤسسة بالتواصل مع الرقم 0555 87 9158 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته